الواحة حنيني لمنها حنيني لمشاها بصحبات أحمد حنيني لها تجري بها أنهور الخمر وما طلعت البدر برؤية أحمدي Waarom? Omdat ik hier en ik de اللبت الحسني وصحبات أحمدى حنانيك يا سؤلي برحمةك لا